إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفاء وما لهم دين من علم إن يتبعون إلا الظنف وإن الظنف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 سديد وهو اعلم بمن تدا وللله ما في السماوات وما في الارض يجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يتبون كبائا والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم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 أَلَمْ نُنَبِّئْكَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِذْ رَأَيْنَا مَا لِلدَّيْنِ وَفَّى أَلَّا تَجْرِي وَازِرَةٌ وَإِذْرَاقٌ وَأَن لَّسْتَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أُضْحِكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا